جكني وجمعة فوق الأجفان مسفوح تقول خذني من قساوة زماني في صوتها حسيت تعبير وشوح لللي خفى بين الضلوع المحال